وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُنِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَثْتُمُ الله قَرْضًا حَسَنًا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 الفمم لك من الله شيئا إن أراادَ أي يُحنك المسيحاب مِيم إن أراادَ أي يحنك المسيحابن مِيم وأَّ وَمن في الأرض جميع واللهه ملك السماوات والأرض وَما بينهُما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.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 وَإِذ قالَالَمُ سَالِقومَوْمِهِ ياَا قَوْمِذ كُرونعمامَةَ اللهِ عَلَييكُمْ إِذْ جعَ فيِيكُمْ أَمب أَجلَكُمْ مُلووكَ وَآتَكُم ماَا لَْ يُؤْتِ أحدد مِنَ العالممين يا قومْمِدُخُلُ الْ الأرضْضَ الْ المُقدسَةً التي كَتَبَ الله لك وَلا تَْتَدُّ على أَدِبِكُمْ فَتَْ قَلببُ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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرض